لانه ينال لآن ا ل ق ر آ ن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الانسان أ اذا ما مت لسوف اخرج حيا اولي ا ذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعه ايهم, أيهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن, ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا وانكم إ ل ا واردها كان على ربك حتما قضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين, ونذروا الظالمين فيها جثيا واذا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات قال الذين كفروا للذين آ م ن و ا قال الذين كفروا للذين آ م ن و ا أ ي الفريقين خير مقاما و أ ح س ن نديا وكم أ ه ل ك ن ا قبلهم من قرن هم أ ح س ن أ ث ا ث ا ورئيا قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعه فسيعلمون, فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مبين ردا. افرايت الذي كفر ب آ ي ا ت ن ا وقال لاوتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول و ي أ ت ي ن ا فردا واتخذوا من دون الله آ ل ه ة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا أ ل م تر أ ن ا أ ر س ل ن ا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا فلا تعجل عليهم إ ن م ا نعد لهم عدا يوم نحشر متقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إ ل ى جهنم وردا لا يملكون, الشفاعة لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إ د ا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق ا ل أ ر ض وتخر الجبال هدا أ ن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أ ن يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آ ت ي الرحمن عبدا لقد أ احصاهم وعدهم عدا وكلهم آ ت ي ه يوم القيامه فردا ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين, لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا ّ وكم أ ه ل ك ن ا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أ ح د أ و تسمع لهم ركزا